El Nabi l'Adnani Wa'Ali un Aztani El Nabi l'Adnani Wa'Ali un Aztani Ma'a khab min wala'o Va'a t'abí b'l'jinnani Ma'a khab min wala'o Va'a t'abí يا كل مسيا وكل صبح دايم اسمع اذكرها دايم اسمع اذكرها وانت شا خلق وانا ماسك حبلها حبله بيهم افتخار باقي وياهم للحشر هم الي اعزو ذخر النبي عبد الله ن وعدي افطاني النبي العداني ما خاب من علاه تضي بالجناني ما خاب من ولا هو تضي بالجناني انت رشعري بالفرح على حلو المعاني على حلو المعاني هذا نور في الأرض النبي العدناني النبي العدناني سيطا اللي مدح فيه سبع المثاني في سبع في <تصفيق> الحبر والله ما يحويهم شعر يعجز اللسان ويعتذار <تصفيق> النبي النبي لعناني ما خان من علاه تطيب الجناني ما خا من وانا هو تطيب الجناني تردد الشادي وانت من ذكرنا المضاف ذكرنا المضاف ردف جناح ورت اش من سما طار حدا سما قلب موتحش الاسم هم يقدر, الاسم هم يقدر حب لهم إلى الأباد حبهم القلب من عقد من قبل ما بيان ولاد النبي العدلاني وعلي أستاني النبي العدلاني وعلي أستاني ما خاب من ولاه طيب بين جناني من وعدا هو طيب بين جناني جعفري انا مذهبي احمدي الهويه مد العمر لا اذوق المنيه لا اذوق المنيه حاشا يمسني الا للنبي والخير العمل أبدك المال والأهل النبي النبي لعدناني وعلي أثاني النبي لعدناني وعلي أثاني ما خاب من ولاه لقتضي بالجناني ما خاف من ولاه لقتضي بالجناني